بل نخذف بالحق على الزاطل فيدمغوا فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبع هداه وبعده يسروا إخوانا في غفة الإسلام المسليكية بالقسم العربي على تقنامك الثالث أن يقدموا نقل هذه المال طيب بسم الله الرحمن الرحيم أمر لله قد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت شيء بعد حق ما قال العبد وكل من لك عبد اللهم لا نانع لما أعطيت ولا معطية لما ملعت ولا ينفع ذلك منك الجد وبعد فإن أصدق الحديث كتابه وان تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محلثاتها وقل محلثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أقل وكفى خير مما كثر وألهى عباد الله إِنَّ مَا تَوَعَدُونَ لَآتُمْ وَمَأَنِنُكُمٌ بِمَعْجِزِينَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ حياطم الله تعالى في درسنا العاشر من دروس أصول السفح الإسلامي في شرح ورقات أبي بن رحمه الله كنا قد أنهينا في الباب السابق باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول والأسعاد. اليوم مع النسخ قال المؤلف وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت, الشيء نسخت ما في هذا الكتاب أين قلته أقول أما النسخ لغة فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظله أي أزالته ونسخت الريح الاثر أي محته وقيل أيضا أن معناه النقل من قبلهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته هذا معناه في اللغة بمعنى الإزالة وبمعنى النقل اما معناه في الاصطلاح او حده في الاصطلاح قالوا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هذا كلام الجويني يليس لو عند, عند أحدكم المثل يضع يمسخ المثل الجويني ونحن نقرأه إذن قوله وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة هذا ذكرناه وذكرنا له مثالا وقيل معناه النقل قلت يعني قوله وقيل هذا يدل على تضعيف منه للقول الآخر وهذا غلط بل الصواب أن النسخة يقع في اللغة على الإزالة والنقش كلاهما يقع عليهما من غير تضعيف لأحدهما من قوله أن تختم في هذا الكتاب أين قلته وحده حده أي تعريفه الحد والتعريف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وهذا التعريف ايضا تعريف النفس اخذوه على الجوين لأن هذا ليس تعريف النفس بل هذا عند التدقيق هو تعريف الناسخ النسخ والخطاب الدل على حكم الرفع. لكن ما هو النسخ نفسه؟ هذا تعريف النسخ. النسخ والخطاب الدل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه إنه لا كان ثابتا مع تراخيها. تعريف النسخ عند أصوليين هو تغيير الحكم الشرعي لخطاب متراخ عنه. هذا هو التعريف. صلاعاً. هو تغيير الحكم الشرعي لخطاب متراخ عنه تغيير الحكم الشرعي لخطاب متراخ عنه إذن النسخ لا يكون إلا بخطاب تغيير أي رفع الحكم الشرعي أي أن النسخ لا يدخل إلا على الأحكام الشرعية فلا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار والقصص فالنسخة يكون في الحكم الشرعي بسطاب أي أن النسخة لا يكون إلا بسطاب يعني بحكم شرعي أقل فلا نسخ بكياس ولا نسخ بإجماع نشي هذا متفق عليه عند الأصليين فلا يكون النسخة إلا بالوحي نشي الخطاب المنسوخ، المنسوخ الذي أزيل حكمه لا بد أن يكون هو أيضا وحي من الكتاب والسنة، لذلك قال تغيير الحكم الشرعي، إذا المنسوخ هذا حكم شرعي، في خطاب الناسخ أيضا حكم شرعي. قالوا فالبراءة الأصلية لا تنسخ، البراءة الأصلية لا تنسخ، فإذا نزل الحكم على خلال البراءة الأصلية لم يعتبر ذلك نسخا. لأن كل الأحكام هكذا فوجوب الصلاة سبقت البراءة الأصلية من تكن الصلاة واجبة فسلق وجوب الصلاة للبراءة الأصلية ووجوب الزكاة سبقته البراءة الأصلية وحُرمة الخمر سبقتها البراءة الأصلية أو الباحة الأصلية فلو قيل أن البراءة الأصلية يدخل عليها النسخ، لذل ذلك على أن كل الأحكام الشرعية هي من باب النسخ وهذا لم يقل به أحد من العلماء إذا نلاحظ التعريف وتغيير الحكم الشرعي يجب أن يكون المنسخه حكما شرعيا أي وحس أما البراءة العصية فليست مما يدخله النسخ ماشي فإلا لقيل أن كل الأحكام الشرعية ناسخة لأن نسخة البراءة العصية لا البراءة العصية لا تعتم فقبل وجوب الصلاة كانت الصلاة واجبة هذه براءة أصلية فلما واجبتها البراءة الأصلية هي عدم الحكم قبل وديه الصلاة ما كان حكم الصلاة لم تكن واجبا فكانت على أصلها ليه البراءة الجواز الشيء الذي ذكرت عنه الشرع ما أباح وما حرم فهذا معفوون عنه كما حديث الحاكم الله حرم أشياء فهي الحرام واحل اشياء فهي الحلال وسكت عن اشياء فهي عفو فاقبلوا من الله عافيه وما كان الله لينسى وقرا قوله تعالى وما كان ربك نسيه هذه اسمها البراءه الاصليه نسيه فورود الحكم على البراءه الاصليه عن التعريف بتاعنا هل يسمى نسخ هل هذا يسمى نسخه لا يسمى نسخه كما قلنا في تعريفنا هذا تغيير الحكم الشرعي بخطاب مفراخ عنه فإذا يجب أن يكون المنسوخ حكما شرعيا أي وحيا من القرآن والسمة تغيير الحكم الشرعي بخطاب إذن المنسوخ فيكون وحي وكذلك الناسخ بخطاب فدل أنه الناسخ يجب أن يكون خطابا فلا نسخ بصياس كما قلت ولا نسخ بإجماع بل يجب أن يكون الناسخ وحيا والمنسوخ وحيا متراخن عنه من شرط النسخ أن يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ لا يجوز أن يمسخ المتقدم المتأخر يجب أن يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ نزل بعده سواء قرب أو بعض لكن يجب أن يكون متراخيا عنه وساءة الكلام هذا. إذا هذا هو التعريف السليم للنسخ تغير الحكم الشرعي للخطاب المتراح عنه أما التعريف المؤلف هذا فالصواب أنه ليس تعريفا للنسخ هو تعريف للنسخ تقول إن النسخ هو الخطاب الدال. هذا النسخ هو الخطاب الدائل قال وحده أي تعريفه هو النسخ ولقال هذا هو النسخ هو الخطاب الخطاب الخطاب هو, هو الحكم الشرعي هذا تعليق ثقم هو الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم هناك خطاب متقدم أي أنزل أولا فيه فكم شرعي ماشي ثم حصل خطاب آخر دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه أي بطريقة ذلك الوجه لو لاب ولا كان ثابتا، يعني لو لم ينزل الناسخ لبقي حكم المنسوخ مع تراخيه عنه أي خطاب، يكون متراخيا عن الخطاب المتقدم أي بعده في الزمن. ليش؟ إذا الرفع لزالة والتغيير الحكم يعني مقصود الش والحكم الشرعي فقط للعقائد ولا الأخبار. ولا الأحكام العقلية ولا الأحكام العادية السابق بالخطاب أي الذي أنزل به وحيه متقدم عليه أي ان المتقدم هو الذي ينسخ بالمتأخر على وجه لولاه لكان ثابتا أي لولا ذلك الوجه لكان الحكم الأصلي ومنسوخ ثابتا مع تراقية عنه أي لابد من تاخره عنه طيب لو لم يأتي ذلك المغير للحكم المتقدم لو لم يأتي متأخرا أي جاء متصلا آه يعتبر ذلك تخصيصا لم يعتبر نسخا إذا ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص أنه لو أتى متصلا به لا اعتبر تخصيصا لا نسخا الفرق في التراخي فمتى لم يعرف ذلك التراخي ولم يثبط لا يطلق القول بالنسخ يقال تخصيص يقال تخصيص يشيء ان التخصيص متصل اما النسخ فهو متراخ عن منسوخه هذا التراخي ليس له مدة محددة قد يحصل بالقرب كما حصل في قصة الصدقة بين يدي النجوة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي النجوات صدقة ذلك خير لكم وأصفر فإن لم تدلوا فإن الله غفور رحيم هذا حكم أنه يجب الذي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه أن يقدم بين يدي تلك النجوى صدقة ثم نسخ الحكم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا هذا نسخ فنسخ ذلك الحكم على القرب ذلك من فضل الله عز وجل ونسخ قبل التنكن من الفعل لأن ما حصل أن أحد من المسلمين تنفق بين يدي نجواه فذلك يدل على قول من قال من الأصليين بأنه يجوز النسخ قبل التنكن من الفعل وبعض الأصوليين قالوا لا يجوز يجب لكي يحصل النسخ أن ينزل حكم والناس تعمل به ثم ينسخ وإلا قالوا ما تعدد النسخ لا أقول هذا الدليل على قول بعض الأصوليين وهو الصواب وقول بعض الشافعية أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل يجوز النسخ قبل ايه؟ قبل التمكن من الفعل لم يثبت أن أحدا من المسلمين تصدق بنادي نجواه النبي صلى الله عليه وسلم بل استثقلوها من غير فعل فماذا رأى أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذا لم تسعروا الله عليكم فأقيموا الصلاة والسلام قال المؤلف ويجوز نسخ الرسم ودقاء الحكم ونسخ الحكم ودقاء الرسم بدأ يتكلم المؤلف عن بعض أنواع النسخ ولم يستوعب ونقتصر على ناقل قال ويجوز النسخ قبل التمكن من الفعل يعني أنزل حكم والنسخ ما فعلته ما عدته ثم ينزل نسخه هذا في حالة التراخي القريب كما قلت مدة الترخي القليل ماشي كيوم تنزل آية الضحة وتنزل ميلا أو في ثاني يوم المؤمن هو ما حصل الانتثال الأول ثم نسخه هذا يسمى مسألة عند الأصوليين جواز النسخ قبل التنقل من الفعل على قولين تذكرتهم قال ويجد نسخ الرسم ولقاء الحكم يحصل أقسام النسخ منها نسخ اللفظ اللي هو الرسم يعني الرسم يقصد به اللفظ يحصل المرسوم ودقاء وخطمه كآية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنى يطرموهما البتة نكالا من الله من الله عزيز حكيم هذه الآية كانت ثابتة في سورة الأحزاب فمسخ ربها ودقي خطمها وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشخاص في السنة باستقراء السنة كده النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة أشخاص اليهوديان وماعدا رضي الله عنه والغامدية وصاحبة العفيف وعمل به الخلفاء الراشدون عمر الخطاب السابت أنه رجم امرأتين ورجم عثمان رضي الله عنه مرأة ورجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة رجم واحدا هذا من الاستقراء سنن الخلفاء كل هؤلاء رجموا بهذه الآية تنسخ لفظها وبقي حكمها قوله ويجوز نسخ الرسم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم هذا ذكرنا ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا العكس يجوز نسخ الحكم ويقع الرسم متلوا متعبدا به من القرآن في قوله تعالى والذين يتوسون منكم واذرون أزواجا وصية لأزواجه المتاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية السورة البقرة في حكمه المتعصى عنها زوجها الذين يتعصون منكم ويذرون أزواجا نساء وصيلة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أي يجب على المرأة التي يموت عنها زوجها أن تعتد في بيتها سنة كاملة لا تخرج منه مطلقا عن التحريم تبقى في بيتها سنة لا تخرج منه أبدا هذه الآن نسخ حكمها ودقي لفظها دقي لفظها ونسغي حكمها بالآية التي قبلها في رسم المصحف هي متأخرة عنها في النزول قد يقول قائل كيف آية منسوخة بالآية التي بعدها بآية التي قبلها يعني هذه الآية في المصحف متأخرة عن الناسخة لكن لا متأخرة في النزول متأخرة في رسم المصحف وقالوا تعالى والذين وتوفيون منكم وما زالون أزواجه يتربصنا لأنفسهم أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة متوسطة عنها زوجها وهذا من نسخ الحكم وضقاء الرسم أو اللذي كذلك قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف سنجب على الإنسان إذا جاءه الموت أو بوادره أن يوصي لوالديه والأقربين هذا الحكم نسخ لا وصية لوارث على قول بعض العلماء ونسخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فلا وصية لوارث نسخ هذا الحكم وذقي الظذ إما يثلى في القرآن هذه من أمثلات الحكم من نسخ الحكم لقاء النسخ قال النسخ إلى بدل وإلى غير بدل يعني ندخل إلى بدل أو إلى غير بدل إلى بدل أي تنزل آية أخرى بدل المنسوخة أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ، وغير بدل أي بالإحالة إلى ما كان من الضراءة الأصلية ذكرنا الضراءة الأصلية إذن إلى بدل أي تنزل آية أخرى بدل المنسوخة أو إلى غير بدل أي من غير نزول آية أخرى فيوحيد إلى ما كان من البراءة للأصلية أي يُحيِي إلى ما كان قبل نزول الآية إلى ما كان قبل نزول الآية وهذا في الحقيقة محل خلاف بين الأصوليين ذهب جمهور الأصوليين خلافا للمؤلف إلى أن النسخ لا, لا يكون إلا إلى بدل لا، يكون يحبوا لقيم هذا فيهد في الكلام عندي هذا من النسخ المتكلف إذاً ذهب الجمهور إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل وستدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو فلا بد من البدل الذي هو خير أو مثل للمسوخ وقال آخرون القائلون بأن يجوز النفس إلى غير بدل قالوا البراء بدل هو خير أو نثل أيضا بدل. لأن الله كان تعبدنا لذلك الشكم ثم لما نسحه تعبدنا بالإباحة فيه فكان ذلك إلى غير بدل وحمل القائلون بأن يجوز النسخ إلى غير بدل حملوا مثالا على ذلك الصلاة بنادى نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هي من النسخ إلى غير بدل لكن الجمهور أجاب قالوا لا بل ذكر فيها البدر وهو إقامة الصلاة وإداء الزكاة لأن الله تعالى قال أشفقتم أن تقدموا بنادى نجوات صدقات فإذا لم تفعلوا ترموا عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا هذا من النسخ إلى بدل ومن الواضح أن النسخ يكون إلى بدل سياقا لعبارة مؤلف قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. وهذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين. إلى ما هو أغلظ أي يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ يعني بالزيادة في الحكم أو إلى ما هو أخف يعني بالأسهل. وهذا محل خلاف بين الأصوليين. فذهب بعض الأصولين إلى أن النفخ لا يكون إلا بالأسهل لأن الله تعالى يقول مناسف من الآث أو منصيها نأتي بخير منها أو مثلها من قالوا الأسهل هو الخير أو المثل أما الأشد فلا يكون خيرا أو مثلا أما لذي نرى صحة النفخ بالأشد فقالوا أن الأشد خير من المنسوخ لأنه أكثر منه في الأرج لأنه أكثر منه في الأرج والنفخ بالأخذ فأدلت له معروفة نعم. ننسيها يعني نرجئها او ننسيها أي ننسيك اياها لأن الأنواع نفس أن يفت المسلمون الآية فيكون ذلك من نسخها فننسيها على هذين خلاص ننسيها إما من نمسأها أي مؤخر حكمها وإما ننسيها أي ننسيك إياها أيها النبي فقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاءه أن ينسيك إياه فهذا يكون منسوخا مهم أشياء ما نتفرعش محل الدرس إذن قالوا المؤلف يقول النسخ يجوز إلى ما هو أغلو وإلى ما هو أخف فقل إن هذا في خلاف بين الأصوليين بعضهم قال لا النسخ يجب أن يكون بين من يجب أن يكون إلى الأخ لأن قوله تعالى ما ننسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها يقتضي أن الخير أو مثل هذا يكون أحسن لأن الأشد لا يكون كذلك الذين دعوا روا صحة نسخ الأغلظ والأشد قال إن الأشد خير من المنسوخ لأنه أكثر منه أجرا فдумал حفص الثاني قالوا لا مش لازم إن, إن خير منها معناها إنه أسهل منها لا قالوا بخير أي أسهل أي أكثر أجرا وسواء وقول ذلك داخل في قوله تعالى يترف إلا وسعها فكل أتقن في الوسعة فلا يكون بمعنى معنى غير مستطاع أشد أي أكثر في السرد من امثله الناس إلى أخر قل تعالى يق منكم عشرون صابرون يغلب مئتين في الجماد وإن تقم منكم مئة يغلب ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون إذا ما في هناك عشرون من المسلمين يقاتلون مئتين من الكفار فعوزمو فهذا من التولي وهذا من الخيل منهم يؤخذون بذلك إلا لعذش نسي ثم خفف ذلك فقال الآن خفف الله عنكم وما أنزل المول نصف يكون تخفيث الآن خفف الله عنكم خفف عن هذا من صديه الزجل وعلي أن فيكم ضعفا يعلم سرفا خلاص مش عارم الآن بعد لأن لا من الموضوع الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إنما بتلكم فقط لكن علم أن فيكم ضعفًا سانتكم منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين شوفنا حق صادرة مش مئة يغلبوا مئتين فقط في الآية قال عشرون يغلبوا مئتين على هنا قل يا صادرة أيضا إذا فيها نشقة مئة صادرة من يغلبوا مئتين منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادرين إذا هذا نفس بالأخر هذا الأخر أما النسخ بالأغلظ فأراد له أنثلة ومثاله كله ما ورد من التحريم بعد الإباحة كتحريم لحوم الحمر الأهلية مثلا بعد إباحتها نشيد جيد صلى الله عليه وسلم ورد عنه النوباح لحوم الحمر الأهلية الأهلية لأنها مركوبة في البلاد يعني مستعمثة بسبب الحمر الوحشية فورد عنه نوباحها ثم حرمها نشيد ف... وهذا يعني يوصلنا إلى مبحث آخر وهو متحف ما تكرر فيه النسخ هناك مبحث يدرس فيه ويدرسه ما تكرر فيه النسخ هناك أشياء تكرر نسخها بالاستقراء في مسائل الشارع هي أربعة أشياء تكرر نسخها الأول من قبلة كان مبيه صلى بمكة يصلي إلى البيت الحرام ثم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا على صحيح ثم نصحت القبلة وعيدت إلى البيت الحرام إذا ثلاث مرات الثانية متعة النكاح النبي صلى الله حرمها ثم أذن فيها في بعض الغزوات ثم حرمها وبقيت على التحريم إذا القبلة ثم متعة النكاح ثم الحمر الأهلية النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها وأرض يعني أيضا في بعض الغزوات أذن بأكلها للجوع لجوع الناس ثم على ذلك حرمها واستمرت على التحريم الرابعة الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست الناش أي المطبوخات يعني فالنبيس صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مما مست النار ثم ترك الوضوء منه فتكرر ذلك وفي الحديث كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. هذه المسائل الأربعة التي تكرر نسوها نظمها الحاسد بن حجر رحمه الله تعالى فقال ان نسخ تكرر في اربع جاء بها الكتب والاخبار في قبله وعصر في قبله ومتعه وحمر فذا الوضوء مما كف السنه ان نسخ تكرر في اربع جاء الدين الكتب والاخبار في قبله ومتعه وحمر فذا الوضوء مما تم النار هذه الاشياء اربعه تكرر فيها النسخ مما مثل النار يعني لو اكلت لحم فهذا مسته النار خلاص كله مطبوخ يعني لو أكلت تفاحة مثلا هذا لا شيء فيه لكن لو أكلت شيئا من, الـ من الـ أرز مثلا مطبوخ فهذا مسته النار أو شاركت شايا مثلا يعني أعرف هذا وبعض العلماء يقولون بالتوضع منه لكن استقر الكلام أنه لا يتوضع مما مسته النار لحديث كان آخر الأمرين يترك الوضوء مما مسته النار طيب. قال المؤلف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة إذا من المؤلف ساد في الكلام على أنواع النسخ باعتبار آخر غير باعتبار البدل أو غير بدل او باعتبار ضقاء اللفظ لعدمه لا جواز بيتكلم عن أنواع النسخ باعتبار الناشف باعتبار الناشف هذا أنواع النسخ باعتبار الناشف الناسخ إما كتاب أو سنة الله. والمنسوخ في أي من الحالتين أيضا إما كتاب أو سنة. الله إنه أمة فش. البقيت الحكيم الشعاع متفق عليه السياس الإجماع وأمة فش نسخ لدى السياس ولا بيجناع. طيب. ماذا بالشريعي أن الكتابة لا ينسخ بالسنة القرآن لا ينسخ بالسنة عند الشافعي. ولا السنة تنسخ بالقرآن. ماشي. فإذا عند الشافعي أن الكتاب ينسخ بالكتاب بصنة ينسخ بالسنة فقط لا غير نذهب الزمور هو خصول النسخ بين كل تلك الأنواع فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق مثل ما ذكرناه من, من آيات العدد في الغزو وما ذكر من آياته العدة ويجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا النوع الثاني يجوز نسخ الكتاب بالسنة على الراجح مثل تعالى كتقي بعليكم حضر أحدكم الموت وان ترك خيرا للوصيه الوالديه والاقربين الما. هذا النص خديجه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد اعطى حق حقه فلا وصيه لوارث. الثالث نسخ السنه بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب. كنسخ استقبال بيت المقدس الصلاه تعالى فولي المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكذلك نسخل السنة للسنة قال رابع فقال نهيتكم عن زيارة القبور فظهروها وأيضا نهيتم عن ادخار لخوم الأرواحي ثلاثة أيام قال إنما كنت نهيتكم عنها من أجل فنسخ السنة كثير إذا نسخ الكتاب بالكتاب، لف النسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. قال: ويجوز نسخ المتوازي بالمتوازي منهما، أي يجوز نسخ الكتاب القرآن بالسنة المتوازية لا أحد. فشيء وهذا غلط بعضنا. يجوز نسخ الكتاب بالمتوازي السنة. إذن خاصة الناشخ من السنة أن يكون متواسرا لا أحدا والكتاب لا ينسخ بما لم يتواتر من السنة عند طائفة من المتكلمين لكن العبرة هنا بالصحة إذا صح النقل ولو لم يصل إلى حد التواتر فذلك كاف في النسخ لأن التواتر وصف طارئ لا يتعلق بالنقص بد من نزول الأصل أن التواتر هو في نزول القرآن أما التواتر في السنة هذا قد يحصل وقد لا يحصل العبرة الصحيحة التواتر وصف مطارق بعد نزول الوحي بلا إشكال فمن المؤلّف يقول بعد جواز نسخ المتعاتر إلا بما كان مثله من المتعاترات يعني القرآن لا ينسخه إلا حديث المتعاتر قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالتراتش فرغم أن الآحاد يجوز نسخه بالآحاد ثم درأ أوله إن الآحاد يجوز بالمتواتر طبعا يعني اي حديث آحاد يجوز نسخ القرآن هذا لا إشكال فيها قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ماشي هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله قال قول تعالى ما نمسخ من آية المنسيح نأتي بخير منها أو مثلها قال والسنة ليست بخير من القرآن ولا مثله, ولا مثله بل هي أقل منه ليس بقواته لكن مذنب جماهير أصولين هو جواز ذلك هو جواز ذلك ومثاله قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وانترك خيرا إلى وصية الوالدين بالمعروف المعروف والوالدان من ذوي الحقوق في الفرائض فلا يجوز لهم الوصية شرعا ونشر ذلك بقلقة صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية روالي بقي أن نذكر شيئا من من حكمة النفس من حكمة النفس التدرج في التشريع شارع الحكيم يراعي مصالح عباده فلو أنزل الأحكام باتة على الوجه الذي تستقر عليه دون تدرج لكان ذلك ادعى لعدم الاستجابة فكان من وقفه أن ينزل تلك الأحكام متدرجة وأن يحصل فيها النسخ وهذا النوع من النسخ من خصائص هذه الشريعة فالشرائل التي كانت قبلها كانت تنزل دفعة واحدة وتفسق دفعة واحدة فالله عزال أتى موسى التوراة ما في الألواح وأنزل الصخف على الظاهيم والإنزيل على عيسى ما تلقى الصخف دفعة واحدة والذبور كذلك على دول فكان يحصل النسخ شريعة بشريعة لذلك استنكر المشركون تدرج نزول القرآن فرد الله عز وجل عليهم بالقرب وقرآن صرقناه لتقرأه وعليناك على مكسن ونزلناه تنزيله وقال الذين كثروا لو لم نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبك به فؤادك ورتدناه تغطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تشير فهذا من خصائص تلك أمة من رحمة العز وجل بالأمة قال تنبيه في التعارض هذا العباة يقصد به تعارض بين الأدنى الشرعية تعارض بين الأدنى الشرعية طيب سوف الله الآن سوف الله طيب أخي شيء وصلنا أصنع له إيه أخي شيء وصلنا له التعارض. قال أمريبون في التعارض أي تعارض بين الأبلة تعارض بين الأبلة الشرعية قال المؤلف إذا تعارض نطقاني فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه طيب التعارض نوع من التخالف يقتضي تعارض الدليلين المختلفين على معنى واحد بحيث يريد أحدهما الإثبات ويرد الآخر منهما بالنفي، أي يرد دليلين مختلفين على معنى واحد ذات المعنى أحدهما يرد بالإثبات والآخر يرد بالنفي. فالمؤلف عقد هذا الباب لبيان ما يمكن منه وما لا يمكن إلي يقع لما يقعش وللعمل عند حصوله أو ترهمه ماذا قال الفقيه عند حصوله او تمامه حصوله طيب هناك قواعد في ذلك الباب منها انه لا تعارض بين قطعيين لا تعارض بين قطعيين ليه؟ لان ذلك يقتضي ان احدهما ناسخ للاخر لا يمكن أن نقع التعارض بين السلام عليكم أنا شيلت أنك رجعته ثاني أظن كلا ليس بالدرس قليلا أيها التعارض بين قطع أي عين خيط الأخير شريف خالص طيب قلت أن التعارض لا يقع بين قطعيين لأنه يدل على أن أحدهما منسوخ بالآخر إذا هذا الأول في قاعدة الأخرى أن التعارض أيضا لا يقع بين قطعي وظني لأنه لو وقع بين قطعي وظني فإنه القطبي مقدم على الضمني فلا يحصل تعارض اصلا يعني اذا حصل تعارض بين قطبي وضمني يقدم القائد لا تعارض اصلا لا تعارض مشكل اذا لم يرق الا ان التعارض يقع بين الضمنيين التعارض يقع بين الضمنيين لا يقع بين قطبيين لانه يفيد النسخ ولا يقع بين قطبي وضمني لان احدهما يقدم على الاخر بمجرد النظر وضش اذا الاشكال هنا بقى الذي يرد عليه في المؤلف أن يقع التعارض بين الرميين لا أحد منهما قطعي الفطعي او أو الثلاث المساله ايضا أيضا أن التعارض لا يقع في باب الأخبار أيضا لكرنا أن النسخ لا يرد باب الأخبار انما يرد إيه؟ يرد الإنشاء الأمر النهي هذا من الإنشاء ليس من الأخبار لأن النسخرة لا وقع في الأخبار لدل ذلك على أنها كذب والوحي لا كذب فيه فذلك التعارض لا يقع في الأخبار يعني لا يأتي مثلا قصة لموسى مثلا ثم تعرضها قصة أخرى لموسى لأن ذلك تكذيب أجرم إنما التعارض يقع في في الإنشاءات إذن كل من التعارض والنسخ إنما يقع فيه؟ في الانشاءات لا يقع في الأخبار أردنا أنه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعين وظني بقي التعارض بين الظني والظني هذا في التصرف في تلك الحال مذهبان للعلماء مذهب الأول هو مذهب الحنفية هو البداءة للترجيح بين النصين يرجح, يرجح بين النصين على طول يأخذ بأحديث ما في الأخر يرجح على طول الثاني هو مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنبلة هو البتء بالجمع اولا إن تعذر يرجح وذلك السنادة من قول إمام مالك رضي الله عنه إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما هذا قول مالك إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما لن أحاول أعمل بالاثنين قبل المستطاع لا أستطاع رجحا نشوف اي مراجع بنذكرهم ونعمل جواهر يناسب نفس في الاخر خاف للحاله للاحداث طيب قال اذا تعارض قال المقصود به ما, ما كان من الوص اي من الوحيين فايتين او حديثين او ايه وحديث ما يخلوش عن احد هذه الاصناف اياتين او حديثين او ايه او يسمع ايه خلفهم لا تعرضت اسمع ايه او نحن جايف لا هذا قسم النص اللي هو ايه اللي هو السابسنة قال فلا يخلو ايه لابد ان يكون اما عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاماً من وجهه وخاصاً من وجه. هذا التقسيم راجع إلى الدلالة هذا التقسيم راجع راجع للدلالة يعني دلالة النص لأن العموم الخصوصي هذا من عوارض الألفاظ فالتعارف هيقع في إيه؟ في تلك الدلالات في تلك الألفاظ فإننا مش دلالة العامة طيب. فإما الاثنين عامين أو الاثنين خاصين أو أحدهم عام والآخر خاص أو كل واحد منهما عام من واجب وخاص من واجب قد مقصد الأول إن أن يكون عامين ذلك مثل سنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلوع ليست صلاتها يعني الصلاة بعد العصر يعني بعد أداء صلاة العصر يعني الوقت اللي هو أربعة وعشرين صبي العصر حتى تغرب الشمس ماشي وكذلك بعد الفجر بعد رقعة الفجر ورقعة الغيمة الفجر حتى تطلوع الشمس طيب هذا نهي عام ولا خاص هذا نهى عن الصلاة صلاة رفض عام صلاة يعني كل ما يصدق عليه رفض الصلاة من غير حصر دفعنا. ده حسن ده عندنا طيب وبعدين وعدين نجلس البعض إذا دخل أحدكم المسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام أيضا كل واحد منهما عام في بابه فالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر عام في هذا الدق النوافق يعني عم الفرض والنف والنهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي رفعتين أيضا عام أيضا عام، فهذا من التعارض ماشي نحن نشتبه في فقه سأذكر أمسي على وجوه التعارض الجامع يعني من يوردح ففي بعض العلماء يقول يجوز بإطلاق مع الكراهه بعضهم يقول لا يجوز بإطلاق ومذهب الشافعي أنه يجوز في الصلوات السلبية. أما اما مطلق النفس وعلى لا هذا منهي عنه لكن سبب لهما سبب كدخول المسجد او ركعتي الوضوء او السنة للرواتب فإنه يجوز على المدى الثاني أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا يعني نص عام والآخر خاص فهذه ما مشكلة فالخاص يكون مخصصا للعام فنهي نبي عن ما ليس لدى الإنسان. عن ما ليس لدى الإنسان لا تبيع، ما ليس عندك هذا حديث صحيح هذا عام أيضا أن يسو سلم رخص في السلم السلم هذا حقيقة هو تبيع ما ليس عندك تبيع بالأجل تبيع ما ليس عندك تبيع على شيء سوف يبدو وسوف تثمره الأرض وكذا التبع السلم فهل هذا تعارض بين عام وخاص كيف يرجح وكيف يفعل يسقيه يحمل العام على الخاص فيخصص العام يقول الأصل عدم جواز باعي ما ليس عندك ماشي والسلم يجوز للدليل الخاص إلا السلم إلا بيع السلم بيع شيء قبل وجوده ماشي بمجرد الوصف بمجرد الوصف ماشي فهذا الثاني اللي هو أن يكون أحدهما عاما والآخر وخاصا الآخر دقاء أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه زي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر بعد العصر ولها عن الجلوس المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين فيمكن أن يقال هذا عام من وجه اللي هو الله عن الصلاة مطلقا بعد العصر والفج والآخر خاص من وجه اللي لها عن الجلوس المسجد حتى يصلي ركعتين هذا في خصوص بدخول المسجد فقط فهنا الأثوري يضحف عن وجه الذي يعلم منه أحدهما ويخصف الآخر عشان يحملهم عليه فاللي عنده إن حديث الله عن الصبر عبد الفجر هذا عام من كل وجه فهذا يلزمه التعارض مع حديث النهل عن الجلوس في المسجد حتى يصابه عبد لكن لو قال إن هذا عام من وجه اللي هو النفل وخاص من وجب لا يجوز امتناع بالجلوس المسجد مثلا فلو يجوز الحمل في تلك الحاله لكن لو حملهما على العموم مطلقا يبقى هيرجح انه لم يثبت عند الموارده اللي خاص اللي قال بذلك بالجن او اياه الشافعي قال يقول امكانه لبصراتي سبب الحديث النهي هذا عاما في النفل. النفل الذي لا سبب له الذي ليس بسنه لو مجرد القرب والطاع لكن تقيد العلماء المد أحمد قال ان الصلاه في تلك الاوقات مكروهه إذا الحامل النهي على مكروه لا هو نهى عن الصلاة على الفجر حتى تطلع الشمس لما تطلع الشمس إذا كده وقت مني عنه لتطلع الشمس هناك وقت أخر للكرامة حتى تصير الشمس تعلو تعله كعلو يعني ثلث ساعة أو نص ساعة بعد ذلك يدوز له أن يوصلي أبوح حتى تطلع الشمس هو الشروق ليس وقت الظهر وقت الظهر هو الزوال لما تميل الشمس عن وفق السماء المهم.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 ثم يبدأ الكلام يقول فإن كان عمين أي إذا كان المتقان عمان فإن أمكن الجمع بينهما جمع خلاص إذا أمكن الجمع كان فعل الشافعي يجمع بينهما وإن لم يكن الجمع بينهما وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ إن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما ليه إذا لم يمكن الجمع مطلقا وكان عاميني إذا نحن سندرك أن أحدهما منسوخ بالآخر لكننا نجهل الناسخ فيتوقف فيهما يتوقف المسيح يتوقف الأصول في الترجيح طب إن علم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين إذن هناك مصان منطوقان خاصان إذا أنت الجمع بينهما جمع وهذا أولى إن لم يمكن وعلم التاريخ فالحكم للمتأثر يكون ناسخاً للمتقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر، طب إن لم يعلم يتوقف ماشي. يتوقف وإن كان هناك مرجحات أخرى لكن ننصي الكلام بها لأن هناك مرجحات أخرى غير التوقف قبل التوقف فنكن هناك مرجحات كثيرة غير العلم بالتاريخ يعني قد يكون الحديثان صحيحان كلا هم لكن صحيحان إذا كان حديث صحيح في بخاري فحديث آخر يمسند مثلا مسند ريسردوس مثلا للحميدي فإن لا شك للمرجحات أن الذي أخرجه البخاري أعلى وأجود وإن النشرات البخاري أن يستوعب الصحيحة كان أكيد البخاري س كذا إذا كان حريثا مثلا في الكتب الستة يعارضه مثلا حريث وإنصحى الاثنان لا نقول أعلم ضعيف لكن قرار المفسي ليس أعلمه شيء يعني هو ينظر في كل الأسباب والقرائن واللمحات كي يفدد أنه استحاد الجمعه وحريث مثلا آخر عند, عند الطبراني والطبراني من صرد له الضعيف فخلاص بقى يعني مش معقولة مثل ايس الاهل السنة يتواصلون عليه وي... حتى ان لكم هدواتان يعني يتواصلون عليه اقصد يعني كلهم يذكرونه مشفوش لا يتقدم عليه حديث غيره محفوظ ونحن ذلك ونحن رجحت اخرى تأثيرا لما يذكرها المؤلف ومنها العمل ايضا بعض العلماء يوجقون بعض الاثار بالعمل اذا كان هناك اثاران ولا يعلم لاحده يعني توفيقا لاخر فان البعض يعمل هذا معمول به فالأخران غير معمول ليه مطلقا ونحن جالك من المرجحات الأخرى لن يصل الكلام عليها قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص هذا ذكرنا لا مش شرط عمل أهل المدينة لا أذكر عمل أقصد عمل الفقهاء وعمل الناس دي ومعرفة ونحن ذلك شيء. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص، فيخصص العام بالخاص. مثل كما ذكرنا أنه عن بيع الإنسان ما ليس عنده مع الأهنى ببيع السلام، بيع السلام هو بيع الشيء بوصفه أو بالكلام عنه أو من غير أن يظهر ذلك الشيء كبيع. الثمر قبل ان يبدو صلاحه او قبل ان يظهر هذا باعي في اذا هذا من الخاص لا يُعرض للعام لان هذا نص في محل النزاع الذي يقول لا يَزوث يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لكي عمليس عندك يقول نعم هذا نص لكن هذا نص خاص ثلاث عرض من العام الخاص قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ماشي نفصل بقى الكلام عشان نرسل إذن هناك حالة أولى هي كونهما عامين الخروج من ذلك التعارض طرق الأول أن يمكن الجمع بين الدريلين المتعيضين مثال مثلا نفسه فلن قال أيما إيهاب دبغى فقطهش الإيهاب دُبِغَ فَقَدْ يعني إذا ماتت الميتة لم تذكر ذكاتاً شبائية فجلدها هذا اختر في العلم فذات الحديث يقول إنه إذا دبغ فَقَدْ خلاص إذا دبغ بأي لبغ بضرب أو بسحق أو بنحو ذلك إنه قد يطفش فإنه فَقَدْ طَهُرش وروية حديث الآخر يلأ أخذ فيه الحنابيره عبد الله بن عقيم أنه كتب النبي صلى الله الم element بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب طبعا الميتة يعني المذكى لو زرحت شئا يدود الانتفاق بكل شيء فيه ترى؟ الكلام كله في الميتة حديث الله بن عقيم أنه كتب الهم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب مشي هل كيف يمكن الجمع بين هذين الدليلين؟ يجمع بينهما بأن الإهاب اسم لنا لم يدب، فيحمل حديث عبد الله بن رقيم على ما لم يدب وحديث ابن عباس على ما دبر، فيكون ما دبرها في قد طهر وما لم يدب باق على ماهي، وأيضا محل هذا عند صح حديث عبد الله بن رقيم الصحيح أنه لا يصح، الله أعلم. لكن على قوله بصحه على قوله حديث عبد الله بن عقيل يقال ذلك الجنة ماشي طبعا عندما لم يجمع نعم هل ماذا انت لو ثقة منها شيء لكن ذلك الحديث يقول انه إن دب ذلك الجلد فإنه آآ يجوز آآ الانتفاع به فعرضه حديث عبد الله بن عقيل على فرض صحته يعني فنقول لا الإهاب طريق طرق الجمع أنه نقول أن الإهاب اسمه لما لما لم يدب الحطب يسمى إهابا فنقول إن حديث ابن عباس محمول على ما يدب أيما إهاب يدب رطب الطهر أما الحديث عبد الله بن عقيل صح فيحمل علىئه على ما لم يدب لأنه درسه أمر بالدبر ألا تنتفع هذا على يسقى الإهاب من العصى هذه طريقة الأولى للجمع بين العامين في الاخرى الأخرى أن يجعل أحدهما ناشخا للآخر إذا علم التاريخ إذا علم التاريخ إذا علم التاريخ قلو تعالى مثلاً فما تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فما تطوع خيراً فهو خير له هذا يزد على التخيير بين الصوم والإفطار في السفر كما تصوم خير خير لكم قوله ان تصوموا خير لكم هذا يقتضي ترجيح الصيام على الافطار هذا بعض الاصوليين يقول هذا ذل ان صيام المسافر مندوب لا جائز لذلك النساء هذا مثال ذكره المحلي في شرحه الورقات هذا فيه نظر رأسطا لكن هو لذلك أن يقول منه إيه فمن تطوع خيرا فهو خير له والإنشاء عليه خلاص وان تصوموا خير لكم فقال يجعل الثاني ناسقا للاول ان وأن تصوموا خير لكم هذا ينسخ فمن تطوع خيرا فهو خير له اقول هذا مثال ايضا فيه نظر ولمنسبة كثير من العلماء يترسع كثيرا في ذلك البرد أذا يكون كثير الأمثلة والصواب أن النخة الأمثلة التي يعني يسلم بها يسلم بها آآ آآ قليلة ليست كثيراً مش بالمئات ولا بالعشرات كما قد يظن. طيب إلا بيعلم التاريخ ذي الحال سريعاً يتوقف بينهما يتوقف بينهما. الحاله الثانية أن يكون الدليلان خاصين أن يكون الدليلان خاصين مثلا حديث النبي محمد صلى الله يوم النحر بمكه صلى مذوره يوم النحر بمكة حديث ابن عمر انه صلى الجنا لمن الله حديث جابر بن عبد الله توثق حجه ثانية انه صلى الاذنى يوم النحر بمكه عيس ابن عمر أنه صلىها بمينة هذا تعارض يعني هذان الحديثان خاصان إنهما في مسألة واحدة جمع بينهما النووي فقال إن وجه الجمع بينهما أنه سسلم صلى طافة للإشابة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى مينة وصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه تجمع الخليفين إزاي؟ نصلى قصر النفارة ثم صلى الظهر بمكه ثم لما رجع إلى مدينة صلى بها بأصحابه سنة حقية قرب لاصحابه هذا طرق الجنة طب إذا يمكن الثاني ينسخ إذا علم التاريخ إذا لم النسخ يرجح او يتوقف يرجح او يتوقف هذا معنا كلام المؤمنس طيب اذا مهينا النفس والتعارض سننهي الاجماع سريعا كي يفقى لنا درس الاجماع قال ام اجماعه فهو اتفاقه اذا علم تريس النصين. يعني إذا علم أيهما نزل قبل الآخر أو الحديثين أيهما قيل قبل الآخر فرحكم لنتأخر بأنه نسخ نسخ نسخ قوله. إذا لم يعلم نعمل أي أما نرجح أحدوها أي شيء بترجيح فنتوقف نتوقف, نتوقف. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة من هم العلماء قال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه واجماع هذه الام حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله والشرع ورد بعصمه هذه الامه لا تقال الاربعه لا ليس نقض الاربعه فقال بشكل عام لا تقال فقال اربعه يسمى اجماعوا اتفاقا يسمى اتفاقا لا اجماع الاجماع الاجماع مصدر اجماع على الامر اذا عزم عليه وهو صلاحا اتفاق مجتهد امه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي لا إجماع في عصي صلى الله عليه وسلم بل هو الشارع صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي المقلدون لا إجماع لهم المقلد العام الذي يفعل الشيخ والسفتيه هذا لا عبر بإجماعه أو خلافه حتى إن خالف لا عبر بخلافه بل هو اتفاق مجتهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الغصور بعد موته على إيه؟ على حكم شرعي هذا معنى كلام المؤلف اتفاق علماء العصر أي اتفاق مجتهج الأمة في عصر من وصور على حكم الحادثة أي على حكم شرعي اجتهادي حكم شرعي اجتهادي. أم حجة لقوله تعالى ومن يشاحت الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمُصْلِهِ جَهَنَّمَا وَسَاءَتْ مَصِيرًا في الشاهد من تلك الآية إيه الشاهد ها قوله وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ إذا لما المؤمنون يتفقوا على شيء الذي يتبع غير سبيلهم هذا فليكون مشاخق لله ورسوله ومن لله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما, ل... ما تودنه نصير لهنه وساءت نصيره فهذه الآية الوعد الذي يتوعد من يخالف سبيل المؤمنين بالناس ماشي ولحديث أيضا لا تجتمع أمتها على ضلاله. الشرع ورب عصمة هذه الأمة لأحدها ولا في مجموعها في مجموعها أي مجموع الأمة معصوم لكن أحدها ليس معصوم إذا إذا اجتمع في الأمة اتفقت على شيء فهذا يدل أنه صحيح والله لا يجمع في الأمة على على غناء فالله الحبيب مفصول لأن العلماء صحفون والراجح أنه حسن على الأقل لا نقول بتضعيف هذا الحديث وتراقيه يكفي تلقي الامه له بالقبول لا تجتمع امتي على ضلاله الايه ف... وشرطه شرط الاجماع ان يحصل الاتفاق بين كل المجتهدين فإن خالف واحد لم ينعصر الاجماع إذا ما حد ما يقول أن يحكي إجماع في مساله ومالك يخالف فيها أو أحمد يخالف فيها أي إجماع هذا، أو سوسيال الثوري يخالف فيها ها؟ أو مثلا أي واحد من الفقهاء من أن العلم يخالف فيها لا فيه إجماع هذا أو ما تحكيتش إجماع في عصرنا مثلا ورد العثمين يخالف فيه يقول في هذا كل كل علماء الأمم يتحققوا على ذلك في الإجماع في عصر النبوسون. هنا مسألة العصر، العصر في الإجماع مسألة تسمى انقراض العصر. كثير من الأصوليين يشترط انقراض العصر، يشترط انقراض, انقراض العصر لوقوع الإجماع. يعني ايه انقراض العصر؟ يعني؟ أن مجموعة المجساهدين يتفقونها لخطم شغل واحد ثم يموتون وينقرض عصرهم هنا يذبط الإجماع طب إلا بينقرض العصر ودقى بعضهم أحياء لو أحد منهم رجع في قوله فعند القائم بوجود انقراض العصر قالوا يجب انقراض العصر في خصول الإجماع فإذا انقرض العصر إذا انقضى العصر وقع الإجماع ولا يحل إحداث قول جديد فإلا لينقرض العصر بل دقع بعضهم أحياء سيمكن إحداث قول جديد لأن الإجماع لم ينعقد بعد. يعني إحنا خمسة مثلا واتفقنا على شيء ومات ثلاثة وأنا بقيت ثم ظهر لنا أخالف قلت لا الله الظاهر فاهمه ليس واجبا بل هذا منذوب إذا هذا يخرم الإجماع يخرم الاجماع يحل بالاجماع عند من عندما ياخذ القرار العصر طب الذي لا ياخذ القرار العصر والله قرار هذا ليس حجه في الاجماع ان طلب للقرار طالما اتفق وقع اجماع لو خرجوا برا المجلس بعد ما اتفق المجلس ما بيرجع في كلامه لو رجع في كلامه لا يثبت ذلك بالاجماع ولا يجوز ذو احداثه القول الجديد يا مش مهم اذا الكلام عندهم يشوز انقرار العصر مساله اخرى لا يكون الاجماع الا عن حكم شرعي خلاص لا يجوز الإجماع على العقليات ولا على العديات كأن النار محرقه مثلا أو أن الواحد يسوي اثنين هذا لا يكون فيه إجماع لأنه لا يحتاج فيه إلى نقص الإجماع لا يحتاج فيه إلى نقص هذه الأشياء مجرد مجاور دلالة العقص لا يوجد أجمعه على أن النار تحرق أو على أن النصف واحد الاثنين الإجماع يكون في الاحكام الشرعية التي تحتاج إلى النقص هذه مسألة ثانية، مسألة ثالثة أختلص في قضية تسمى أنا أخطيب العطس شيء اسمه مستند الإجماع مستند الإجماع هذه أيضا قضية هل يجد أن يستمد الإجماع إلى دليل؟ أم أن الإجماع نفسه هو دليل في حد ذاته؟ ماشي؟ أو لا؟ قال جماهير العلماء أنه لابد الإجماع من مستند وإن لم يصل إلينا وقول بعض الآخرين أن الإجماع حجة بذاته الإجماع لا حجة بذاته ماشي والصحيح هو القول الأول وقل جماهير العلماء كلهم إن الإجماع يجب أن دليل ممكن تدور ما تلاقيش الإجماع على دليل تجري المسألة ودليلها الإجماع في كتب العلماء لا تجي الدليل لكن نقول إنه لا يشترط لمستعد الإجماع أن يصل إلينا يمكن أن المستعد الإجماع مثلا إلى حديث لم يبلغنا أو إلى قياس لم يبلغنا ماشي فهذه تسمى أستاذ مستعد الإجماع مستند الإجماع قوله الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحارمة ونعني بالعلماء الفقهاء الفقهاء إذا لا عبر بمخالفة العامين ولا بمخالفة النحو في مسائل الفقه ولا المتكلمين ولا مخالفة المحدثين مما لم يعرف بالسق يعني المحدث الذي شغلته مجرد النقل ربارة الحديث فقط حدثنا وبلغنا ومن طرف أطراف الحديث هذا لا يعني إجماعي لكن لو كانت أحمد مثلا أو كإشحاق ابن راهوية أو ابن راهوية كما قلنا راهوية عند الفقهاء وراهوية عند المحدثين أو كالترمزي ناشي هذا هو فقهاء ولا يخرمون الإجمع ناشي تبعني أحمد الروا لا يخرم الإجمع ولا النحوي ولا المتكلم إذن الإجمع بتاعنا هذا إجماع الفقهاء لا يخالف العمي ولا نحو ذلك فالعبرة هنا أهل الإجتهاد المحدث الذي ليس بمفتن لا ينخذ إجماع ماشي؟ ويجب أن يكون أصوليا المجتهد يجب أن يكون أصوليا الفقيه اللي مش أصولي هذا أصلا ما يبقاش فقيه أصلا ولا أصولي كما قال شيخ الإسلام لا أعرف مجتهدا إلا وكان أصوليا يجب أن يكون مجتهد أصولي الأحكام. لكن لو فقيه المقلد يعني حافظ المتن ويكتب الفروع. هو ليس في قولنا ثلاثه ايضا اللاعب الوفي في الاجماع لا يخلو من اجماع لا يلشي أي حكم شرعي هو مجرد ناقل بس المقلد لا لا مذهبا المقلد لكن ان كان منتسب لمذهب وهو العلماء متلا يعني تبنى عبد البر المالكي او الصرافي الحنفي فلا طبعا ابن تيميه الحمري فهؤلاء طبعا يكون في حد الإجماع قال ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه يعني يخرج منها الامور العقليه يعني لا فائده من الاجماع على ان السماء فوق الارض او الواحد نصف الاثنين او الاجماع على أن النار محرقه هذا لا فائده منه واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لان الامه تجتمع على ضراره لكن النصارى مثلا قد يجتمعون على فضل المسيح فاجماع غيرنا لا حجه لأنه لم يرد ما يدل على عصمه هؤلاء او هذه الامم لكن اهل الاجتهاد في امتنا هم امناء الله على الوحي لان هذه الامه لا نبي بعدها يصحح ما اخطات فيه لكن الامم السابقه لا اجماع عليها لانها الأنبياء تصحح وتنسخ لكن, أمت... لكن تلك الش... الشريعه ليست منسوخه بثلاث الامم السابقه فعلماؤهم وان كانوا مؤتمنين على الوحي ايضا اذا اخطاوا وياتي بعدها انبياء يصححون له هذه الامه لا ياتي بعد علمائها نبي علماؤها مثل أنبياء بني إسرائيل كما في الحديث علماء الأمة مثل أنبياء بني إسرائيل هم ورثته الوحي ورثته النبوة ورثته الوحي فلمكن أن على ضلاله وذلك الحديث ابن مسعود نبي الله عليه وسلم يحمل هذا العلم الشرعي يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يمكن عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لمجتهدي هذه الأمة. نشيد ولا يغرنك تضييف بعض متأخين التحريف هذا ليس صحيح. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين المرشدين مصابون بالترغفة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا دل ذلك العلم مجتهد الأمة عدول. قال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ويخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره وللايه التي ذكرناها ومن يشاق الرسول عليه بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هدري الاجماع واللي ما تولى ونصيه لانه ساءت نصيره ولحديث لا تجتمع امتي على طول الله قال وشورا لعصمه هذه الامه الحديث كان ضعيفا في طرقه لكن طرق كثيره ولهم شواهد تؤيد فهو حسن. إن شاء الله حسن قال والإجماع خجة على العصر الثاني أي أن إجماع أهل كل عصر خجة على ما بعديه فالإجماع ليس خجة على العصر السابق يعني لا يقال مثلا كيف وقع إجماع للسنة على أن المدعى حرام وثبت. ان بعض السابعين تمتعه وتأوله وثابت ان ابن جاريو قال الظاهر ان الحكمة في المتعة هو التخيير او مثلا ابن عباس قال عن قول المتعة نقول يا هذا الاجماع عقد الاجماع ليس خجة على من سبق الاجماع خجة على الحصر الثاني لكن اثناء ذلك خلاص اذا كان هذا خلافا فلا يقول أحد احد ان قول ابن عباس يخرم الاجماع هذا جه القول السابق لا يخرم الاجماع ايه اللحن يجمع خج على العصر الثاني لا يقال مثلا أن ابن جريل الطبري والحسن البصري مذهب هما وهذا ثابت عنهما أنه غسل الرجل في الوضوء على التخيير يعني عند ابن جريل الطبري وكان فقيم مشتهد كان شفيعي كأول الأمر ثم ترك المذهب وأصبح مشتهد خلف يعني بقى مشتهد مطلق ماشي في الطبري والحسن البصري رحمه الله مذهبهما هما التخيير يعني يزوز المتعرض إن مفح رجله كما يقول الشيعة الشيعة عندهم فرد النصر إن مسح له أجزاءته وإن غفى لهما أجزاءته لذلك قال هذا يخرم الإجماع لإجماع عقد بعد ذلك الكلام بقى صيدا يخرم الإجماع في عصره لو حد من عصر الإجماع قال خلاف ذلك هذا يخرم وينقض الإجماع الإجماع لا بما سبق ولا يفتل بما لحق عليه إلا عقد خلاص الإجماع وجهة على العصر الثاني وفي أي عصر كان يعني يجوز أن ينعقد الإجماع في أي وقت إلى أن تقوم القيامة على مذهب جمهور الأصوديين أي لا يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة فمشترط بعض الأصوديين وهذه ذي مثال كانت لكن نكتفي بمسائل المؤلف قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح إذا حصل الإجماع فإن الشافعية لا يرون اشتراط انقراض العصر لا يجب أن يموت كل المشتهدون كل المشتهدين لا خص إذا عقل إجماعهم لا يجوز أن يخالف أحدهم ذلك الإجماع كما ذكرت منذ قليل لكن الراجح الراجح أن امتداد العصر مشترك لأن أهل العصر خرج على من بعدهم وإلّى كثير من الصحابة ومن العلماء رجعوا عن أخوائهم علي رضي الله عنه رجع عن بعض أخوائه التي وافق عليها الصحابة في أيام عمر بن الخطاب يعني ايام عمر الخطاب كان عم... كان علينا نطالب موافقتهم على حرمه بيع امهات الاولاد ماشي ثم بعد ما عمر رجع عن ذلك وافتى بي بيع ام الولد يعني انا يعني انا اتزوجت امراه وانجبت لي ولدا فهي تبيع الحره بعد موتي الخلاف ده بين العلماء هل اصري على بيعها قبل ما نموت فلا يقول القائل أنه حصل الإجماع في عهد عمر على البيع لا لم ينقل بالعصر وعليه مرجع ذلك القوس طبعا عند الشافعية الذين لا يرون اشتراط انفرات العصر الإجماع وقع لما وقعش وقع بمجرد خصوله لذلك عندنا أنه يحرم بيع أم الولد ماشي فالصخيف اشتراط انفرات العصر قال المؤلف ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ثم يقول فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قل من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم يعني بماعة المكتهدين في عصر ما اتفقوا على حكم ماشي ولم ينقرد العصر لم ينقرد حتى لو فضل منهم واحد عايش وفي عصرهم ذلك ولد واحد في ايامهم وفقه واصبح يرسي مثلا وصار من اهل الاجتهاد ان خالفهم يعتبروا خلافه فينقذ الاجتماع مثل ذلك سعيد المسيد رضي الله عنه وابو سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الزبير والقاسم ابن محمد هؤلاء من فقار السبعة هؤلاء ولدوا في عصر الصحابة تابعين ماشي؟ وخلافهم معتبر في ايام الصحابة لانهم ولدوا اثناء حياة الصحابة ويتفقانوا اثناء حياة الصحابة واصبحوا من مجتهدي عصر الصحابة يعني ايه؟ يعني خلاف واحد يزعيد المسير هو كابعي ينقض اجماع الصحابة لو اجمعوا لنتفقه على قول على ذلك القول لنتفقه مصار مجتهدا في عصر الصحابة بخلاف من ولد ولم يتفقه الا بعد انقراض العصر فهذا مسبوك بالاجماع يعني احنا جماعا لمجتهدين واتفقنا على حكم شرعي ثم ولد في عصرنا ففل صغير عنده سنتين ومنهب هو عنده سنتين ثم قدروا وهذا الورق صار من ان الاجداد والفتوى ثم خلافنا في ذلك لا ليس لهم ذلك ليس لهم ان يخالفنا لانه مسبوك بالاجماع وانقرض العصر على ذلك الاجماع لكن لو ولد في عصرنا ثم ادركنا ولحقنا يعني واصبح مشتهدا لا العصر ما ينقرض وهناك أحياء من أهل هذا الإجماع له أن يخالفهم وينقض الإجماع هذا معنى كلام عام المنالس فإذا قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته متسقع يعني في حياتهم برضو وصار من أهل الاجتهاد له أن يرجع عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبالقول البعض ورفع البعض وبانتشار ذلك وسقوط الباقين. لما يصح القول والفعل هذا يسمى بالإجماع القولي والإجماع النظري. فايشب القول والفعل يعني إذا قالوا كلهم قولا هذا حرام هذا حرام أجمعوا. وبانفعلوا كلهم فعلا ولا يمكن أحد منهم على الآخر وأظهرو لن يكون خصياً واتفقوا عليه وتواطعوا عليه هذا أنه يسمى إجماعاً ماشي؟ لاحظ مسألة هذا ليس الإجماع السكوتي هذا ليس الإجماع السكوتي إجماع السكوتي أن يفعل البعض ويفكت الآخرين عنه لكن إجمعنا هذا الإجماع العملي هو أن يفعل الجميع زي ما, زي ما الجميع يتكلم الجميع يفعل ولا يمتع على الآخر إذا من سؤال مثلا وهذا سؤال من أسئلة أسئلة الزكاء في قياس الشريعة فرق بين الإجماع السكوتي والعملي ما هما في عمل إيه بين الإجماع السكوتي والعملي؟ إجماع السكوتي فأدرمه الإجماع إنه مثلا يقال أن ذلك بسعر سعاله عمر ولم ينكر عليه عند القائل بالاجماع الصكوتي كل هذا اجماع سكوتي ليس الإجماع الكلامي هذا خلت لكن الاجماع العملي ينقال وكل الصحابه كانوا يقرون ذلك ولم يمكن احدهم على الاخر اذا الاجماع العملي يشترط فيه الإجماع اي ان كل واحد منهم يعمل العمل لكن إجماع السكوتي يعمل البعض ويسكت الآخرون يعمل البعض ويصمت الاخرون ففرق بين الاجماع العملي والسكوتي هذا هو الفرق وفرق الاجماع العملي والنظري الإجماع النظري هو بالقول قالوا كذا اتفقوا على هذا إجماع النظري طب عملي من كلهم فعلوا ذلك الشيء فاجماع المسلمين على الصلاة هذا اجماع عملي ولا نظري الاثنين نظري من قلب الوجوب وعملي إنهم عملوا جميعا لكن إجمعهم وإجمعهم على حرمة الربا نظري إنهم تواتر عنهم ونقل عنهم وعملي إنهم اجتنبوا الربا لكن هناك بعض الأمور قد يكون يجمع نظري فقط يعني مثلاً إجماع العلماء مثلاً على أن النار والجنة باقيتان هذا يمكن وشط عملي هذا إجماع نظري للمسألة نظريه أصلاً هيعملوا إياني هذا إجماع نظري ماشي؟ لا يا الصلاة من أجلة وجود الصلاة الكتاب والسنة وإجماع طبعاً من كتاب الصنع على وجود الصلاة والإجماع لأنه واجبا يعني ليس زليل الصلاة والإجماع فقط لكن إجماع الأم العلمي والعملي يفرد أن إنسانا نبارد إليه زليل في الصلاة مثلا واحد عمي جاهل ولد أو حديث عهد الإسلام ولد ولا ناس إليه فهي من كتابة فيكفي في إثبات وجود الصلاة حقيا يعني يرى الناس كلها تصلي أن الإجماع عملي للناس لا زال الناس تصلي وأبناءهم يصلون فتقام الله الصلاة ويؤذم للأذ فهنا إجماع عمل إذا بعض الفقهاء يا عزور بالجن في الصلاة تقول الصلاة ذي لا يجهل بها أفدا حتى لو مش تقيه وما قرأش الحياة وأقيمه الصلاة فأنا نقول لي بالإجماع العملي يا أش نفسه لا بصلم ماشي طيب فالإجماع يصح بقولهم لو النظري وبفعلهم لو العملي وبقول البعض وفعل البعض ماشي فهذا أيضا إجماع لكن هذا ليس السكوتي وانتشار ذلك وسقوط الباقين ده هو السكوتي ده. يعني إذا أكت أحد المجتهدين في عصر ما في أمر جديد واشتهرت فتوى وسكت الآخرون ولم يخالفوه هذا الرجل يسمى بالإجماع السكوتي وصور إجماع وهذا الذي وقع فيه الخلاف الطويل بين الفقهاء بين الأصوليين هل هذا يسمى إجماعاً؟ هل هذا حجة هذا؟ إجماع سكوت هذا؟ على ثلاثة أقوال قيل هو حجة قطعية كالإجماع القولي هو هو وقيل هو حجة غير قطعية يعني هو حجة بس مش قطعية يعني ممكنه مش كافر ولا حد إن يخلد الجهل حجة قطعية هذا كافر إن الله أن يكون جهلاً فهو علّم قالوا لو هو غير قطعية يعني منكره وإن كان عالماً لا يقصل صقيله هو غير خدجة أصله أكتر ناس تتسدل بالصدق بالإجماع السقطي هم الحنابلة خد بعضه خلاص هي نقطة إن أكتر ناس تدلالة بالإجماع السقطي هم الحنابلة ماشي و... والظاهر والله أعلم أنه خدجة وليس قطعيا يعني مثير ليس كثيرا ممثير لفطن ليس كثيرا لكن خدجة إن شاء الله لكن ليس قطعيا لأن السكت هذا لا يشترق أن يكون في السكت مش إقراره على حاجة السكت من غير النجس صلى الله عليه وسلم يشترمه الذي لا يخشى شيئا ولا يسكت على منكر لكن السكت قد يكون مقرهًا ماشي؟ أو خائفًا أو متأولًا أو جاهلاً بالفتن ساعتها يعني أنا قد يفتأ إلي يقال إلي شيخ الكلاني أفتأ بكذا فأنا سكت إنت رأى مسؤش ووافقه عمر ده غرط لأنني قد أكون مقرهًا ما أرشأ خالفه هذا أخشى ضررا معين، مثلا أو أكون جاهلا مسألة أوه ما رأت معنا في حياتي، فوالله أنا مقصر لك وصح ولا غلط اخد أنا بقى روحت بيتي واضطاعت على إشياء ورأت لا دا إذا ما غلط إذا كيف تنسي ماذا إلي فقل هذا إجماع إنه ما اتفق. لا فانتواني للمسجة خجة بمعنى إيه إنه يعني أقصر يعني هو أقصر قربة من غيره في الترجيح يعني هو مرجح يعني ما لم طبعا دي عليه. يتأخذ بها ذا حجة لكن مش فضعي مش فضعي كالإجماع النظري مثل حجة تنكر إجماع النظري والإجماع يخح بقولهم وبفعلهم النظري والعمري وبقول البعض وبفعل البعض الله تعالى يتخل فيما قبله إما نظري وإما عنه وانتشار ذلك وسقوط الباقين ده الإجماع السقوط اللي فيه الخلاف وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد قال جليل عند مين؟ قال جليل عند الشفيع اللي بخضوظة الفقه الشفيع قولنا دوت الشفيع يبو الله عنه له قولان في عمل الصحاطي فعل الصحاطي فعل الصحابي هذا ليس على إطلاقه بل له مراتب ثلاثة الأول إذا اتفقوا على شيء فهو حجه إذا اتفقوا كلهم على شيء ففجه لأنه يا طبر ايه هي السألين يا طبر هذا هل اتفقوا في اللوم أو السكوتي وبرضو يبقى حجة لكن غير قطعي طيب اين اختلفوا اذا الاول هذا حجة الاتفاق الثاني اين اختلفوا. اين اختلفوا فليس حجة باتفاق طيب ابن عباس قال شيء وابن مسعود قال شيء فهذا ليس حجة ما يبيش حد بيقولك لا واجب المرأة عورة باتفاق السحابة واخذوا قول ابن مسعود واجب ليه ليه ما قال قول ابن عباس او بيت لا اذا اذا اختلفوا يرجح بينهما بأخراس ينظر أي, أي قول من هما أرجح أي قول من هما أرجح ماشي الخلاف بداعنا كل ده, ده في الثالث هذا في الحالة إذا فعل الصحابي فعلا ولم يخالف يعني ما أبناش ما مواردناش إن حد أنكر عليه أو أن حد أن أحدا فعل خلاف فعلي هذا اللي فيه خلاف بين العلماء فالهو حجة أم ليس بحجة؟ الشافعي في مذهبه القديم في الإغداد قال إنه حجة وفي مذهبه الجديد قال إنه ليس حجة ليس حجة ماشي إذا هذا مجال التفشيك في ذلك أفعال الصحابة لها ثلاثة مراتب إن اتفسقوا على شيء فهو وحجة إن اختلقوا فليس بحجة إجماعا إن قال أحدهم بقول وانفرد به ولم يخالق عليه والشهر عنه فهل هو حجة أم لا؟ قول الشكية في القديم أنه خجّة وفي القديم وفي الجديد أنه ليس نعم. بقي لنا عكل شيء نعلم للصحابي ونهي ذلك الصحابي تعريفه عند العلماء هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أي رآه خلينا وضح مسألة تعريف الصحابي عند عند المحدثين ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر مؤمنا به على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على ذلك ولو تحلله ردة على الصحيح ده تعريف مين ده؟ ده تعريف ابن حضر رحمه الله حتة حتة من رأى النبي ولو مر مؤمنا به فبلو واحد كافر ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا هذا لا يسمى مؤمنا ماشي وراء يرون لقيا يعني آه. هو وهم ورى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الوجه المتعارف في الدنيا يعني لو احس صحابه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالواقع لازم يراه على الوجه المتعارف المتبادل هذا لا يسمى صحابيا في الاستعراض ماشي على وجه المتعارف في الدنيا عندما جاء الله رأيه لم يره لا يسمى صحابيا فالنجاشي ليس صحابيا على الصحيح النجاشي ليس فأنيه لم يرى نبيس الصلاة لم يجتمع به وإن كان أعمى يسمى رأها يجتمع به ولقاه ماشي ألسك رضا عن الخضرانة ماشي من رأى نبيس صلاة ومن لقي نبيس صلاة مؤمنا به على الوجه المتعارف في الدنيا مش في منام ومات على ذلك ولو تخلى له ردة على الصحيح ليه على الصحيح بيقول لأنه في خلاف لو صحابي الصحابة ارتدى فعبدالله بن نبي صرح ثم عاد إلى الإسلام هذا يسمى صحابيا معظم أنه يكون إن تخلى ردة فليس صحابيا ليه؟ قالوا لأن الردة تحبط العمل لا يحبطهن العمل وانتم عارفون ان المسلم اذا حجه حجة الاسلام ثم ارتده وعادل الاسلام مرة تانية يختلف العلم هالا عليه حجة اسلام تانية ولا لأ هل بطل ولا لا قال قل بطل عمله كله يقول حتى يوضيطه انه ليس ثمان دلقات سيقل بطلق خاص فضيلة بطلق ويبقى ليس صحابيا لكن الظاهر الله اعلم متعريف اخر العلماء انه ولو تقلله ردة على الصحيح لا تعريف الصحابي عند مين عند المحدثين الشيء بقى كلمة راهدية وضع مدلا منها صحبا النبي هذا تعريفه عند الأصولين الصحابي عند الأصولين هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أي لقاه وطالت لقياموا معه فلو يسمى من رأى مرة عند الأصولين صحابيا الصحابي عند الأصولين هو الصحابي المجتهد العالم المحتي الله مسعود بن عباس والعبادلة كلهم وساعدًا وعليًا وال وال الصواب والشرور لكن أحد الصحابة فمثلا يعني وائل ابن الأصفع هذا صحابي معروف لكن ليس له أحكام فاضية ما ورد عنه كلام في تفسير الآيات مقلل جدا أو أحكام شرعية شرخ إنا بطالب فإذا ورد كلام لعيبنا طالب وخالف فيه وائل ابن الأصفع خليه وخبر ذلك الثلاث صحيح الكلام المكسلين والمجتهدين من الصحابة لكن تعيد المحدثين إلى كويت ان كل الصحابة عدول كلهم عدول كلهم فضلاء يعني قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا كذا يريد صحيح لا تضر الجهالة لأنه كذا كذا عد لكن إحنا عندنا بقى تضر الجهالة لأن وإن كان الصحابة كلهم عدول لكن أحد لا يقول ان الصحابة كلهم علماء أبداً فيهم العامي وفيهم المستأذن وفيهم الأعربي وإن كانوا كلهم عدول هذا من ناحية الورع والخلق لكن العلم لا تفاضلون معظم على بعض فإذا لو قلت لك فرق بين الصحابي الصلاح المحدثين والصلاح الأصوليين فعندنا عند الأصوليين يجب أن يكون الصحابي من صحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صحبته إليه بحيث أن يكون عالما بالأحكام علما كبيرا فكعند المحدثين لا يعولون هذا المحدثون قبيسهم مشكلات علم قبيس نقل أصادق أمتاز؟ لا إن كان صحادي أصادق لكن عندنا نقول قول الصحادي أصادق على الجديد نشرح لماذا نقول الصحادي من هو من صحي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني طالت مقيادي مؤمنا على وجه المتعارض في الدنيا وماك على ذلك ويتخلل ذلك ردة على الصحيح أصلنا اليوم لكن إذا إشكال إحنا نخداش مبارح فهذا شيء قضيعي بذلك الله خير لا يوجد سؤال نجيب عنه الله على الأعلى فضل رفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيلا خير الأخير من الله فيكم جيد جدا يعني نسى الله أن خير في ميزان حسن في حد من إن شاء الله عنده سؤال إن شاء الله في حد من سؤال في موضوع أو في حتى الدروس سابقة